هو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. قل بلا وربنا تأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة. لا يعذب عنه مثقال ذرة. في السماوات ولا في الأرض ولا أصر من ذلك ولا أكبر ولا أصر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَو分别 ما بين أَيْلِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِن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 أَلَمْ نَأْنِ لَهُ الْحَدِيثَ أَن نَّعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَأَمْلَأُ صَالِحَاتٍ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ قُدُّرَ هَٰذَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ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 اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إنا دابة الأرض تأكل من سأتك فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّا هُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّا هُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كان رسبء في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أعرضوا فأرسلنا عليهم سيراً عرماً وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكرن خمطي وأثلي وشيء من صدر قليل.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 فقدرنا فيها السير سيروا فيها لياري وأياما آمين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كلهم مزقا إنا في ذلك بآيات لكل صبال شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم منه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 وما لهم فيهما من شك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا نَجْرِي وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذا تأمرون أن نكفر بالله ونجعل ره. سَوْرٌ نَّدَامَتَنَّ مَا رَأوا الْعَذَابَ وَجَعَلَنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْلَى الْقِلَلِ الَّذينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَرُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا أَتَرَفُوهَا إلا قال اتركوها إنا بما أصبتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقلب ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَعْفِ بِمَا عَمِلُوا هم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين والذين يسعون في يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَن أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا قالوا سبحانك, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا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 وقالوا ما هذا إلا ابن مفترى وقال الذين كبروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما صَنَّاهُ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ الذِّينِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْحِجَابُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ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 Il ajari ilahalallah, wahyu atas setiap sesuatu. Qul innal Rabbu yadzif bil hafq alna mulghyub. Qul jaa al hafq, wa ma yubdehul baqir, wa ma yu'ida. Qul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 وقالوا آمنا به وأن له تناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقدفون بالغيب من مكان بعيد. وَحِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ